لذلك مما اوحى اليك ربك امين الحكم ولا تجعل المع الله الان اخر فالت قاف أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ آنِسَةً إِنَّكُمْ لا تَقُولُونَ قَوْلًا ۘ كَذِبًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ دَائِرَٰتٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا يَزِيدُ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَبْتَوَهُ إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سبحانه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 111. إنه كان حليما غفورا 112. وإذا قرأت القرآن جعلنا فِئَنكَ وَذَٰلِكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مِّمَّا سُتُرَا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّتَ أَيَّ فَقْوٍ وَفِي آذَانِي غَمْقَرَا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْ دان وللعلى ادباريم نفورا نحن نعلم بما يستميعو نبي اذ يس يتمعون إليك وإذ هم نجوى وإذ هم نجوى إذ يقولوا عالمون أَوْ بُورَ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْسَ لَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ